أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يغسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشرفون أَإِلَاهٌ مَّا عَلَّهُ تعالى الله عما يشرفون